بسم الله الرحمن الرحيم يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا أ و ف و ا بالعقود أ ح ل ت لكم ب ه ي م ة ا ل أ ن ع ا م إ ل ا ما يتلى عليكم محل الصيد و أ ن ت م حرم إ ن الله يحكم ما يريد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 الحرام يبتغون فاذا ض ل من ورقوانا إ حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم ش ن آ ن قوم أ ن ص د و ك م عن المسجد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 والمنخنقه والموؤوذه والمترديه والنطيحه وما أ ك ل السبع إ ل ا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وما أ ك ل السبع إ ل ا ما ذكيتم موسوعه ل النابلسي ت ت س س ق م ا ل ا م ذ ل ك م فسق ا ل ي و م يئس ا ل ذ ي ن ك ا س و ا م ي ه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 ان لا ي في مخمصه غير متجانف لاثم فان الله غفور رحيم يسالونك ماذا احل لهم قل أحل لكم ط ي ب ا ت وما علمتم من الجوارح م ك ل ب ي ن تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أ م س ك ن عليكم واذكروا اسم الله عليه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 يا ايها الذين آ م ن و ا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديهم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين و إ ن كنتم جنبا فاطهروا وان كنتم مرضى او على سفر أ و جاء أ ح د منكم من الغائط أ و ل م س ت م اسماء ت د الله ا ل ح وأيدي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 واذكروا نعمه الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به اذ قلتم سمعنا واطعنا واتقوا الله إنا ا ل ل ه عليم بذات الصدور يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا كونوا قوامين لله شهداء ولا يجرمنكم شنان قوم على أ ن لا ت ع ذ ل و ا ا ع ذ ل و ا و أ ق ر ب للتقوى واتقوا الله ان الله خ ب ي ر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 نعمه الله عليكم إ ذ هم قوم أ ن يبسطوا اليكم ايديهم فكف ايديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون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 ل ِ ن ْ أ َ ق َ م ْ ت ُ م ُ الصلاه ة واتيتم ََُْ الزكاه َ ة وامنتم ََْ برسلي ُُِِ وعزرتموهم َََ و َ ق ر َ ض ت ُ م ُ الله ََّ قرضا ًَْ حسنا ًََ ل َ أ ُ ك َ ف ِّ ر َ ن عنكم َُْْ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 فقد ضل سواء السبيل فبما نقضهن ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسيه يحرفون الكلم عما مواضعه ونسوا حظا مما ذكرو به ولا تزال تطلع على خ ا ئ ن ة منهم إ ل ا قليلا منهم فاعف و عنهم واصفح إ ن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إ ن ا نصارى اخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به ف أ غ ر ي ن ا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 يا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا منا كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قَدْ جَاءَكُمْ من ا ل ل ه نور و ك ت ا س م ب ي ن ا ه الله من ا ب رضوانه س ل ا ل س ل ا م ويخرجهم م ن الظلمات ل إ ى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 والله على كل شيء قدير و إ ذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمه الله عليكم إ ذ جعل فيكم أ ن ب ئ ا ء وجعلكم إ ذ جعل فيكم أ ن ب ي ا ء وجعلكم ملوكا واتاكم ما لم يؤت أ ح د ا من العالمين يا قوم ادخلوا ا ل أ ر ض ا ل م ق د س ة التي كتب الله لكم و م ا ترتدوا على أ د ب ا ر ك م فتنقلبوا خاسرين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 بلا من أ ح د ه م ا ولم يتقبل من ا ل آ خ ر قال ل ا ق ت ل ن ك قال إ ن م ا يتقبل الله من المتكين لئن بسطت إ ل ي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي إ ل ي ك لاقتلك اني اخاف الله رب العالمين إني أريد أ ن تبوء باثمي و إ ث م ك فتكون من أ ص ح ا ب النار وذلك جزاء الله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 قال يا ويلتى اعجزت أ ن أ ك و ن مثل هذا ا ل و ر ا ب ف أ و ا ر ي سوءه اخي ف أ ص ب ح من النادم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 بالبينات ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك في الارض لمسرفون إنما جزاء الذين ا ي ن يحاربون الله ورسوله ويسعون في ا ل أ ر ض فسادا أن يقتلوا, ان يقتلوا او يصلوا او تقطع أ ي د ي ه م و أ ر ج ل ه م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 ت موسوعه ا ل ل ب ت ا ل و و س ي ل ة ن ا ه د و ا ب ي س ب ي للعلوم ه الاسلاميه و ما جميعا الأرض في ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامه ة و م ث ل معه به من عذاب يوم القيامة عذاب به ليفتدوا ب ا ل ش ا م ا تقبل منهم ولهم عذاب أ ل ي م يريدون أ ن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها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 الم تعلم ان الله له ملك السماوات والارض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء يا أيها ا ل ر س و ل ل ا يحزنك ا ل ذ ي ن ي س ا ر ع و ن ف ي ا ل ك ف ر من ا ل ذ ي ن ق ا ل و ا آ م ن ا ب أ ف و ا ه ه م و ل م ت ؤ م ن ي ه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 يقولون إ ن اوتيتم هذا فخذوه و إ ن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنه فلن تملك له من الله شيئا اولئك الذين لم يرد الله ان يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خز ولهم في ا ل آ خ ر ة عذاب عظيم سماعون للكذب أ ك ا د و ن للستحس ف إ ن جاءوك فاحكم بينهم أ و أ ع ر ض عنهم و إ ن تعرض عنهم فلن يضر و إ ن حكمت ف ح ك م بينهم بالقسط إ ن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراه في ي ا حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أ و ل ئ ك بالمؤمنين إ ن ا انزلنا التوراه فيها هدى ونور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 فيه من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا باياتي ثمنا قليلا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 ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون وقفنا ي على آ ث ا ر ه م بعيسى بن مريم مصدقا ق ا لما بين يديه من التوراه واتيناه الانجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراه و موسوعه النابلسي ي ل م للعلوم ن ل م يحكم م ب ا أ ن ز ل ا ل ل ه فأولا هم ا ل ف ا س ق و ن و أ ز ل ن ا إ ل ي ك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحق م ن ه م ب م ا أ ن ز ل ا ل ل ه و ل ا ت ت ب ع أ ه و ا ء ه م ع م ا ج ا ء ك من ا ل ح ق لكل ل ج ع ا م ن ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم امه واحده ولكن ليبلوكم فيما اتاكم ت خ ت ق و ا ل خ ي ر ا ت الى الله مرجعكم جميعا ف ي ن ب ك م بما كنتم فيه تختلفون ب م ا الله ولا تتبع أهواءهم أن بعض ما أنزل و ل ا ت ت ب ع أ ه و ا ء ل ن ا ح ل ه م س ي ف ت ل ك ع ن بعض م ا أ ن ز ل ا ل ل ه إ ل ي ك فإن ف ع ل م انما يريد الله أ ن يصيبهم ببعض ذنوبهم و إ ن كثيرا من الناس لفاسقون أ ف ح ك م الجاهليه ة ب ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون يا ايها الذين آ م ن و ا لا تتخذوا اليهود والنصارى أ و ل ي ا ء بعد ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين فتول في ق ل و ب ه م مرض ي س ا ر ع و ن ف ي ه م ي ق و ل و ن نخشى أن ت ص ي ب ن ا د ا ئ ر ة ف ع س ل ا م ي ه اي بالفتح أ و أ م ر من عنده فيصبحوا على ما اسروا في أ ن ف س ه م نادمين يقول الذين آمنوا أهؤلاء موسوعه النابلسي ل ه جهد أ ي م ا ه للعلوم ا ل م ا خ ا س ر ي يا أيها ن ا ل ذ ي ن ن آ م و ا م ن ي ت د من عن ن د ل ف س و ف ي ل ه الدكتور محمد ب و ر ا ت ى ا ل م م ؤ ن ي ن أعزة على ا ل ك ا ف ر ي ن اذله على المؤمنين أ ع ز ة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم تلاء م ذ ل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 واذا ناديتم إ ل ى ا ل ص ل ا ة اتخذوها هزءا ولعبا ذلك بانهم قول لا يعقلون قل يا اهل الكتاب هل تنقمون منا الا ان آ م ن ا بالله وما أ ُ ن ز ل الينا وما أ ُ ن ز ل من قبل وان اكثرهم فاسقون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 والله أ ع ل م بما كانوا يكتمون و ت ر ى ك ث ي رم ا ن هم يسارعون في ا ل إ ث م والعدوان و أ ك ل ه م السحت لبئس ما كانوا يعملون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 قلت أ ي د ي ه م و ل ع ن و ا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما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 اخذنا عنهم سيئاتهم ولقد خلناهم جنات النعيم ولو انهم اقاموا التوراه والانجيل وما انزل اليهم من ربهم ل ا و ا من ف و ق ه م و م ن تحت أ ر ج ل ه م من ف م ق ه م ومن ك ث ي ر ه م س ا ء ما ي ع م ل و ن يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان إ لم تفعل فما بلغت رسالاته والله يعصمك من الناس إن ان الله لا يهدي القوم الكافرين قل ُْ يا َ أ َ ه ْ ل َ الكتاب َِِْ لستم َُْْ على ََ شيء ٍَْ حتى ََّ ت ُ ق ِ ي م ُ ا ل ت َّ و ر َ ا َ و َ ا ل ْ إ ِ ن ج ِ ي ل َ وما ََ أ ُ ن ز ِ ل َ اليكم َُْ من ِ ربكم َُِّْ وليزيدن كثيرا منهم ما أ ن ز ل إ ل ي ك من ربك طغيانا وكفرا فلا تات على القوم الكافرين ا ل ذ ي ن آ م ن و ا والذين هادوا والصابون والنصارى من آ م ن بالله واليوم ا ل آ خ ر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 وحسبوا أ الا تكون فتنه فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير م ا يعملون لقد كفر الذين قالوا إ ن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إ س ر ا ئ ي ل اعبدوا الله ر ب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 ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أ ل ي م أ ف ل ا يتوبون إ ل ى الله ويستغفرون والله غفور رحيم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 ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل و أ ض ل و ا كثيرا واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل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 كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون تراك ث ي ر ا م ن ه م يتولون الذين كفروا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 و لتجدن اقربهم موده للذين آ م ن و ا الذين قالوا انا نصارا ذلك ب أ ن منهم قسيسين وربانا و أ ن ه م لا يستكبرون و إ ذ ا سمعوا ما انزل إ ل ى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من ا ل يقولون ح ق ربنا آ م ن ا ء الله ا مع د ي ن و م ا ل ن ا لا ن ؤ م وما جاءنا من ن جاءنا بالله الحق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 وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا و ك ذ ب و ا ب آ ي ا ت ن ا أ و ل ئ ك أ ص ح ا ب الجحيم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 فمن لم يجد فصيام ثلاثه ايام ذلك كفاره ايمانكم اذا حلفتم واحفظوا ايمانكم كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تشكرون يا ايها الذين آ م ن و ا انما الخمر والميسر والاعصاب والازلام رجس ٌِ عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إ ن م ا يريد الشيطان أ ن يوقع بينكم العدى و ت و ل ب و ا في الخمر ويصدكم ا ل م ر و ي عن ذكر الله وعن ا ل ص ل ا ة فهل أ ن ت م منتهون وأطيعوا وأطيعوا الله وأطيع الرسول ف إ ن توليتم فاعلموا أ ن م ا على رسولنا البلاء المبين ليس على الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات جناح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 ليبدو انكم الله بشيء من الصيد ت م ا ل ه أ ي د ي ك م ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم يا ايها الذين آ م ن و ا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ومن قتله منكم نعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذ و ا عدل من هديا بال غ ا ل ك ع ب ة يحكم به ذ و ا عدل منكم هديا بال غ ا ل ك ع ب ة أ و كفاره طعام مساكين أ و عدل ذلك صياما او عدل ذلك صياما ليذوق وبال امره عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز أ ح ل ل ك م ص ي د ا ل بحر و ط ع ح ل م ت ا ع ل ك م و ا ل س ي ا ر ة و ح ر م ع ل ي ك م ص ي د ا ل ب ر ما د م ت م حرما والسيارة فقل موسوعه النابلسي ة ا ت للعلوم ا ل ا س ل ا م ي والقلائد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 قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثره الخبيث فاتقوا الله يا اولي الالباب لعلكم تفلحون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 ل ا يضركم من ضل إ ذ ا اهتديتم إ ل ى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون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 أ و آ خ ر ا ن من غيركم إ ن أ ن ت م ض ر ب ت م في ا ل أ ر ض ف أ ص ا ب ت ك م م ص ي ب ة الموت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 من شهادهما ت وما اعتدينا انا اذا لمن الظالمين ذلك أ د ن ى أ ن ياتوا ب ا ل ش ه ا د ة على وجهها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 قال الله يا عيسى ب ن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك اذ ايدتك بروحي القدس تكلم الناس في المهد وكملا إ ذ علمتك الكتاب و ا ل ح ك م ة و ا ل ت و ر ة و ا ل إ ن ج ي ل و إ ذ تخلق من الطين ك أ ي ئ ه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 و َ إ ِ ذ ْ كففت ََُ بني َِ اسرائيل ََِْ عنك ََْ إ ِ ذ ْ جئتهم ْ بالبينات ََِِْ فقال َََ الذين ََِّ كفروا ََُ منهم ِْْ هذا إ ل ا سحر مبين و إ ذ أ و ح ي ت إ ل ى الحوار ا ي ن أ ن آ م ن و ا بي وبرسول قالوا آ م ن ا واشهد ب أ ن ن ا مسلمون اذ قال الحواريون يا عيسى ب ن مريم هل يستطيع ربك أ ن ينزل علينا مائده من السماء قال اتقوا الله إن م ن ه ا و ت س و ع ن النابلسي و ل ل ع ل ا م ن ا ل ش ا ي قال ع س ى بن م ر ي م ا ل ل ه م رب ربنا انزل علينا مائده من السماء تكون لنا عيدا تكون لنا عيدا لاولنا ن عيدا ل أ واخرنا, وآخرنا قال الله اني منزلها عليكم فمن يكفر بعث منكم فاني اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمين و َ إ ِ ذ ْ قال ََ الله َُّ يا َ عيسى ِ ب ْ ن َ مريم َََْ اانت َ قلت َُْ للناس ِِ اتخذوني َُ و َ أ ُ م ِّ ي َ إ ِ ل َ ه َ ي ْ ن ِ من ِْ دون ُِ الله َِّ قال ََ سبحانك َََُْ ما َ يكون َُُ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 تعلم العيوب ما خلت لهم إ ل ا ما أ م ر ت ن ي به أ ن أ ع ب د الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم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 تجري من تحتها ا ل أ ن ه ا ر ق ا ل د ي ن فيها أ ب د ا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك